Aya samia ad-du'a wa ya ran al lat ذي الفاقة العديد ويا علام الغيوب ويا غافر الذنوب ويا ساتر العيوب ويا كاشف الكروب عن المرهق الكظيم ويا فائق الصفات ويا مخرج النبات ويا جامع الشتات ويا منشئ الرفات من الأعظم الرميل ويا فالق الإصباح ومسير النجاح ويا مرسل الرياح بكورا مع الرواح ويا منشئ الغيوب ويا هادي الرشاد ويا ملهم السداد ويا رازق العباد ويا محيي البلا وَيَا فَارِجَ الْغُمُورِ وَيَا مَن بِهِ أَعُوذِ وَيَا مَن بِهِ أَلُوذِ وَمَنْ حُلْمُهُ النُّفُوذِ فما عنه لي شذوذ تباركت يا رحيم ويا مطلق الأسير ويا جابر الكسير ويا مغني الفقير ويا ذا الصدير تباركت يا عظيم ويا مالك النواصي للمطيع والعاصي فما عنهم من مناص لعبد ولا خلاص لماض ولا مقيم ويا من هو سميع ومن عرشه رفيع ومن خلقه البديع وَمَنْ جَعْرُهُ الْمَنِيعُ مِنَ الظَّالِمِ الْغَشُوبِ وَيَا صَاحِبَ الْجَلَالِ وَذَا العز وَالْجَمَالِ وَذَا الْمَجْدِ وَالْفِعَالِ ويا شديد المحال تعاليت من حليم أجرني من الجحيم ومن هولها العظيم ومن عيشها الذميم ومن حرها المقيم ومن مائها الحميم فيارب يا منان ويا دائما الإحسان فرح قلبي بالرضوان يوم المجمع العظيم يا